يا ايها الذين امنوا اتبعوا الله وقولوا قولا سديدا يفلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم فمن يبع الله ورسوله ومن يبع الله ورسوله فقد فاز فوضا عظيما وبعد فان خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى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 وان انك حقيقه لا تستوششوا عندما اغيب او عندما تغيبون فادعو الله سبحانه وتعالى الا تنقطع لنا في العلم رحله والا تنقطع لنا في العلم صحبه سائلا الله سبحانه وتعالى ابدا ان يضيق بيننا درباك المحبه والاجتماع على صاعه واللقاء في صلب العلم اني لا اعلم خيرا فوق ما نحن فيه من خير وهذه المجالس لولاها ما في الدنيا فالدنيا كما تعلمون ملعونه وملعون ما فيها الا من ذكر الله وما ولا وعالما ومتعلما واما الكلمه الثانيه فاقول طلب العلم لا يفوتكم خير عظيم في هذا المسجد الا وهي الدوره الصيفيه العلمية الثانويه العاشره والتي تاتيكم في هذا المسجد يوميا عقب العصر بقليل او بعد العصر في اربعه علوم وشروح على رأسها كتاب عمده الاحكام وان تعلمون ما الكتاب في شرح احاديثه التي يزيد على 400 حديث هي من اصح ما يروى عن نبينا صلى الله عليه وسلم في شرح علمي يجمع ما بين مدارس الفقه جميعها بدراسات المحدثين ومدرسه الراجحي والمرجوح الفقه المقارن ومدرسه الفقه المذهبي في نظم اسال الله سبحانه وتعالى في التوفيق مع حصة اخرى غاليه في المنهاج واتدانا بمساله الامامه وهي مساله من اعظم مسائل الدين وكم ضلت اخوام في هذا الباب وجل واما الحصه الثالثه التربويه في ترجمه شيخنا الباني رحمه الله تعالى او جماعه نحو من التفصيل والبص والانتفاع والفائده واما اخر الحصه الدفاعيه عن جنابي السلف رضي الله عنهم عن جنابي السلف رضي الله عنهم في اتباعهم وهذا باب من ابواب العلم عظيم واحب كفايده أنك تخرج منه برباط عظيم على قلبك الا وهو رباط المحبه بينك وبين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والدوره كما قلت يومية من السبت الى الخميس وفي امتحان يعقد اسبوعيا يوم السبت في درسته خلال الاسبوع لتختم المحصله الاسبوعيه بامتحان الاختبار ولقياس القدرات ولتثبيت العلم ولإثرائه في الرؤوس ثم بعد ذلك تكون مكافاه ان شاء الله تعالى وذلك في يوم الخميس من كل اسبوع حسب جهدي وحسب نتيجه الامتحان فلا يقطع هذا الخيط خاصه وخطف الريث من قطاع دراستي هذين الشهرين ولم يطالب العلم أن المسلم يبادر الايام وطالب العلم يبادر الايام قبل ان تبادره الايام تتعلم العلم فانك لا تلزم ما يكون غدا والفرصة كما قال علي تمر مره السحاب الفرصه تمر مره السحاب والغنيمه عاجله وبارده والغنيمة أيضا عظيمه طالب سهار الخير سلمكم الله تبارك وتعالى خاصه والدوره الصيفيه سنه حميده هذه سنتها العاشره تنظم فيها هذه الدوره سنتها العاشره وهي دراسه مكثفه لطالب العلم فليبرد طالب العلم بسعد وهذه الكلمه الثانيه معي هذا اليوم باذن الله تبارك تعالى وو نتعرف خط صدرتنا المباركه في الجمعه لحصه طالب لحصه حليه طالب العلم فيقول الدكتور بقر ابن عبد الله ابن أبي زيد لا تخرص طوائف المنتميه إلى العلوم من اشخاص لا يطلبون العلم ليتحلوا باثنى فضيله او لينفعوا ناس بما عرفوا من علم يبادر المصنف غايتين لك في صلب العلم وهي غايه العمل والدعوه قال ليتحل بنفسه فضينا او يرفع الناس بمعارف من علم اخطر ما يكون أن يعيش طالب العلم هذه الفجوه المره بين العلم والعمل فيكون علمه فتنه له وفتنه لماذا غيره فهل واذا رايت المثل في علماء ماذا بني اسرائيل فهلاك بني اسرائيل في ان علماءهم لم يكونوا بماذا من, من علم فلا تحلوا باسم فضيل بن علي حتى غضب الله عليه ولعنه وجعل ذكرهم يجري في كل صلاه تقول غير المغلوب عليه لانهم تعلموا ولم يعملوا ولم يتحل باسن فضيله وقال او ينفع من بمعرفه لحكمه بمعرفه بالحكم وتلك الغايه الثانيه في طلب العلم وهي ماذا الدعوه الى الله به كما قال تعالى في نفر من الجن واسرفنا اليك نفر من الجن يستمعون القران ولما حضروه قالوا انصتوا هذا ادب طلب فلما قضى وللو الى قومهم وندري هذه غاية خالص وهي دعوه كل هذه تبيلي ادور الى الله على بطيرة انا وما لي وسبحان الله وما انا من المشركين وتلك الغايه الثانيه انظر الى قول المصنف رحمه الله تعالى اول ينفع الناس المعرفه من حكمه وما قال من علم فاراده طبت ها هنا رائع فالشيخ كما تعلمون كان ماذا اذيبا من اورد لفظه حكمه دون لفظه العلم ما تجيبون وجائزه حاضره والجائزه ها هي ها ما؟, ما تجيبون شوف الجائزه تبعث النفوس على ماذا قال الجواب ومسواه طمع محمود ولا انكره عليكم انا اسال وانتم تسمعون الشديدا وركن رزاق كريم يلا يا اناس انت نجم اليوم لان الحكمه من ثمرات العلم فعلا وجعل العلم ثمرات ومن اعظم ثمراته الحكمه ولذا اطلق الله تعالى على السنه مسمى له مسمى الحكمه كان السنه تهدي الى ماذا تهدي الى الحكمه وتكسب المراه حكمتها وهذا من اثر العلم على ماذا على العقل فاثر العلم على العقل ان يرشده الى القرارات الصائب السليم والى وضع الامور بين انصافها لان الحكمه ماهيه الحكمه هي وضع الامور في انصافها ولذا اخذ المصطلح لغه من الحكمة وما الحكمة؟ قطعه حديد توضع في جام الدابه ماذا تمام سيرها فلا تنحرف الدابه وتاخذ سيرتها في الطريق المستقيم فكأن من ثمرات العلم الحكمه وما ثانيا لا لما وضع هنا مصطلح الحكمه ما كان مصطلح العلم لا كانه لما وضع العلم في مكانه وهي الدعوه إلى الله وتعليم الناس كما علمه ماذا حكمه لانه وضعه في في مكاني يدعو إلى الله به قلت وتامل استعمال المصنف مصطلح الحكم عوضا عن مصطلح العلم وهو اقصى من مصطلح العلم كانه لما نفع الناس بعلمه ودعا الى الله به حقق غايته حقق غايته وضعه في مكانه وتلك الحكمه وتلك الحكمه او كانه لما تعلم العلم كانه لما تعلم العلم وجد من اثره عليه وجد من اثره عليه لما اصاب من حكمتك ولذا ينبغي ان تجد طالب علم او عالما الا وهو ذو ايه ذو ذكاء تعلم ذو ذكاء لان العلم له اثر عليك على عقلك على فهمك فما بك تصيب من اثر العلم على العقل وعلى الفهم ولتنظر في سيره ائمتنا الشيخ بن عثيمين كان مضرب المثل في ماذا في الذكاء رحمه الله تعالى والفقيه وابو حنيفه اذا ذكر الذكاء والعقل ذكر من ذكر الامام ابو حنيفه رحمه الله ولق شوهد له بهذا وقد كان عنده من علم يسمى علم المخارج لما جاء رجل يقول يا امام قلت لامرائه انت طارق ان لم تخلميني الليل ليله يعني إذا, اذا طلع الصبح فهي ايه هي طارق انا افعل وكلما كلمتها لا تجيبون انا افعل رب هل يقيه على الكلام ام ام يسقط حتى تطلع الصبح فتبين المراه فتبين المراه منهم فجاءنا الامام فقالت اذا كان جمس ليل تدخلها وانت مسفح سيدره من كذلك قالت لك ايه خرج الصبح ظنت انك مارط الليل الغداه فدخل الرجل عليها قبل الفجر يقول ما هم انت السلام انتق السلام اللهم اني على ركبه فقالت لقد طلع لي الصبح وكرمت منك قال لم يطل طلع نظرتي وجه هذا من اثر العلم فالعلم يرشد المرء الى ماذا يرشد عقله ويكسبه ذكاء وفهم تعلمها ومن صلاح حكم نعم ما عندك نعم بمعنى شرع السنه بمعنى الحكمه وكان ما يبدا فيه من آيات الله والحكمه ويعلمهم الكتاب وال... والحكمه قال اولي فنعك بما عرفوا من حكمه وامثال هؤلاء لا تجد الامانه الامانه في نفوسهم مستقرا ثم تعلم العلم لغير الغايه غايه العمل وغايه الدعوه لا تجد الأمانة في النفس ماذا مستقرا ضياع الامانه أن يوكد الامر الى غير ماذا الى غير اهله امانه العلم انظر قال فلا يتحرجون ان يروا ما لم يثمروا كذابون او نصف ما لم يعلموا مدلسون وهذا ما كان الوجاهه بدت اهل العلم الى نقد الرجال كان حديثنا قد وقف بنا عند هذه القاعده الذهبيه وهي قاعده نقد ماذا نقد الرجال او ما تعرف قاعده الجرح وماذا والتعليل وقد عان الحال واخذ الواقع بنا الى مناقشه واسعه لهذه القاعده وقد مضى في مناقشره قريبا من 13 محاضره مشدده مش 13 طيب فهذا الاصل الثالث عشر الذي معنا هذا اليوم الاصل ال11 طيب هذا الاصل الثاني عشر في قاعده مقدر الرجال وهو أن الحكم على رجال اجتهادي فهذا علم علم المجرد والتعليم وهو في هذا لا يفارق كل علم وهو في ذلك لا يغرق كل علم الاصل في الاجتهاد والنظر ومتقرر من قول بعضهم من قول بعضهم في مالك بن الدخشم فانه منافق ابن الدخشم فانه منافق يبقى حكم عليه بما به فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اليسا اليس يقول لا اله الا الله الذي يقول لا اله الا الله مخلصا بها قلبه وفي الحديث من دلل على ظاهره على ان الحكم على الرجال ماذا اجتهادي بما بدا النبي صلى الله عليه وسلم اذ به انه منافق وقال يا انه هو يثقل سبب موجبا للجرح لان الصحابي ايش قال انه منافق لتخلفه عن صلاه الغداء عنده سبب ظاهر للحكم عليه بهذا الحكم لان صلاه الغداء هي اسقل صلاه على المنافقين واضح وثالثا ان الاختلاف بين اهل العلم في الحكم على الاشخاص قائم بدليل ان النبي عليه الصلاه والسلام خالف من قال الصحابي في حكمه لما قال منافق قال الا ليس يقول لا اله الا الله مخلصا بها قلبه وهذا يدل على ماذا على وقوع اختلاف بين اهل العلم في الحكم على ماذا على الاشخاص واضح ثانيا من الحكم على الشخص ديمناث من عادته وما جرى من افضل عداله لماذا لان صحابي اخرجه قال فانه ماذا مناق فالنبي عليه الصلاه والسلام دافع عنه بماذا لانه يقول لا اله الا الله فضل الحكم إلى ماذا الى الاصل إلى الاصل قلت خامس وفي ذلك عبره من عدم التعجل في الحكم على الاطفال وان ظهر منهم وان ظهر منهم وان ظهر منهم ما يوجب الجرح لمبادره النبي صلى الله عليه وسلم في جاء في الرد على الصحابي فنري لا شك عليه الصلاه والسلام بادرا في الرد على من على صحابي وقال له اليس يقول لا اله الا الله مخلصا بها قلبه خامسا فان قول الاعلم في ذلك معتبر مقدم ان قول الاعلم في ذلك معتبر مقطع قلت واما حدث خاطر ابن ابي بلتع بقول عمر دعني من قول عمر دعني اضرب هذا المناخ الكلام واضح ما في اشكال للناس ها في اشكال الا بحالي طبعا هذه حال الان فيما سمعته وهذه الفوائد المستنبطه من هذا الحديث في الحكم على الاشخاص إن الصحابي الاول لما خلف مالك قال ايه فانه منافق فحكم عليه بما ظهره له فرد النبي عليه الصلاه والسلام حكم وقال عليك يقول لا اله الا الله مخلصا بها قلبه بما دل على ان الحكم على الاشخاص ماذا اجتهاد جعل النبي عليه الصلاه والسلام خط الصحري في ماذا في حكمه على ماجد بماذا بالنهاه بما دل على ان الاجتهاد له في هذا العلم ماذا موجب هو, هو لعنده قائم على الاجتهاد واضح قلت وقول ع في حاطب في حاطب رضي الله عنه يعني اضرب عنقه هذا المنافق فقال له يا عمر انه شهد بدر وهذا فيه عبره بكثرة الفضائل في الحكم على الاشخاص وهذا فيه عبره بكثرة ماذا الفضائل في الحكم على اشخاص وما يتعين وما تعين من الموازنه في حق هؤلاء في هؤلاء اخاصا فقاعده المواد هذه قاعده عامه انما هي قاعده ما لا. قاعده خاصه واضح بحق هؤلاء ولذا قاله انما شيء بدرا قلت وانطعنا وان الطعن في الاشخاص لا يستوجب لا يستوجب تركه وايصالهم لما في هذه القاعده من النظر والاجتهاد قلت فاذا تقرر ما خطا ان الحكم على الاشخاص علم اجتهادي وعليه فيلزم من هذا اولا ان يصيب ان يصيب المجرح الذي صار في الجرح لم نهلئ اباما في الاجتهادات في الشهادات بمعنى ياتي واحد مدشق ولم تكلمه فولات هل نحن مجبرين ان ندين الله بكلامه او بجرحه لا لسنا مجبرين لسنا ملزمين ولذا لما جاء الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى قال له ان محمد بن ابراهيم من محمد بن ابراهيم شيخه. شيخ شيخ الشيخ بعد يقول بكذا وكذا وكذا قال محمد بن ابراهيم ما هو معصوم انما هو بشر يصيبه ايه ويصيب دي بعض الناس اتين اليوم فانتم بجرح فلان ويقول لا ده فلان ده تكلم فلان زيد جراح وعمى على العين والرجع عمى ولكن لسنا ملزمين بجرح من بجرح عام ولا بجرح زي لان الاجتهاد لا اجماع لا اجماع هذا ثانيا يتقرر لان بعض الناس تريد ان يقول مثلا بجرح علماء نعم هم كبار وهم اما كما قلت في بعض اليوم لسنام الزمينه بجرح شيخ قربي امسك عليه لسنام الزمينه بجرح محمد الشيخ الربي هل هذا الكلام يستدم لمزا في الشيخ الربي ها لما أقول وقول مالك في هذه المساله مرجوح هل يعتبر هذا لمزا لمالك ها ولما اقول وقول الشافعي في هذه المساله راجح هل هذا معناه تثيئه للشافعي لا فلماذا يرضب الناس اذا قلنا هذا معناها ليس كلمتي هي كلمة الشيخ علي الحسن بن حميد لا وقلت لبعضهم لما جاء ابن بجرح الشيخ ربيع قلت ما باله جرح شيخك الذي تجلس له وتكلم فيه فالتزمت جرحه في الاول لداما ان تلتزم جرحه في ماذا في الثاني اما الشيخ ربيع فعلم ماذا انا العين وراء لكن لا يلزم من حبي للشيخ ربيع ان اقلد الشيخ ربيع ولا يلزم باعترافي واقرار بامامته في العلم انا اكون مقلدا اذا كنا لنقلد الصحابه رضي الله عنهم اجمعين ان اقلد من دونهم في الرتبه من اهل العلم ان اقلد من بعدهم في المكان والشرف يبقى اول ما تغرر العله الاجتهادي ما يصيب الم يصيب المجرح ويخطئ ثانيا ان لا الزام في فيها في الجرح لا الزام بالترح لان نوع العلم هذا اجتهادي ثالثا ويمتنع قبول الجرح إذا لم يوا إلا أن يبين سببه ويمتنع قبول الجرح الا ان يبين ما سببه او بتعبير اخر أن يكون ماذا مفسرا انك لو قبلت الجرح من غير تفسير سمي ذلك ماذا؟ تم تقليدا ثم يتقليدا ولا تقليد في العقل لان قبول الجرح من غير بيان سببي لان قبول الجرح من غير بيان سببي انما هو تقليد ولا تقليد في العقل والتقليد محمود يبقى هذا ما تقرر ثالثا واضح رابعا وطالما ان الجرح وطالما ان جرح الاشخاص في علم الاشهار يبقى يسعنا الخلاف فيه يسعنا الخلاف ايه في زي اي مساله شرعيه في هذه يعني بتنزل بركبتين لما صح الحديث عندك يضع يديه ركبتي قبل يديك وان كان الحديث من ضعف حديث الشريك بن عبد الله وهار ينزل بيديه لان الحديث ساعه عنده بلف و يضع يديك يطعن الخلاف وما يفعلها ما معنى يطعنا انك لا تبطل صلاه من يضع ماذا ركبتيه ولا من يضع ركبتيه يبطل صلاه من يضع يديه كذلك يطعن الخلاف ان تختلف حول شخص بمعنى ان فلان يجرح وان لا يجرح لا الخلاف ابن ماذا أنك تقبل مني ما وجرح به هذا الرجل وانا اقبل منك أنك لا ترى ماذا لا ترى جرحا هكذا طالما انه علم اجتهادي اتعنى الخرفي لكن هل يبني على هذا يعني متى لا اجرح زيدا من الناس سرطانت يا حسن مجروحا لاني لم اقبل اجتهادك او اني اقول ولا ان هذا ليس المجروح وانت تجرحه فقل بل انت المجروح لانك جرحت من لم يجرح لا يبقى هو علم يدعونا فيه الخلاف بمعنى يصبح الخلاف مقبولا حول بعض الاشخاص ولذا نرى في كتب العلم من يثني على امام او على عالم او على مراون او على كذا ثناء حدث حسنا بينما نرى الاخر ماذا قد يتكلم فيه كلاما ايه وحزما تالا الرازي ماذا قال في ذهبي؟ قال فيه مقالا شديدا بينما سققي ماذا يقول فيه يرفعه رفعه عظيما فاختلف السقي والذهبي هل يلزم من هذا ان تكون ذهبيا ولا تكون سقيا او هل يلد من هذا من كان ثقي لا يرون ذهبيا لا انا ثقي ذهبي او ذهبي ثقي وان كان عندي السكي قد يعني اقطع وانما كلامه في الراضي مردود يعني سناء ومدح وكلام الظاهري هو الحق ولكن ليس معنى هذا ان يذهب الثقي لان مذكرا الراضي او لانه اثنى عليه واضح يبدا الى المساله فكل رابعا ولما تقرر انه علم اشهادي صار يسعنا الخلاف فيه وفي كتب اهل العلم وفي كتب اهل العلم ما يجل على الحفظ باختلاف اهل العلم في على اشخاص كثيرين لا يحصون عددا ما من اختلفوا واشهر من خلف عليه هو لان حف الزرافق الرافق الا ان الحق مع الذهبي في جرحه وليس مع الثقي في التعليل وبقي الثقي سكيا وان عدل وان عدل الراضية والحق مع الزهري والحق مع الذهبي وجناب السقي محفوظ فليما لا يفعلنا فليما لا يفعلنا موسع من موسع الاوائل من الخلاف وهذا اصط في العلم الشرعي ان هناك تردا من الخلاف ماذا يتعنا الا أنه من ضبط القاعده بان بان من الاشخاص ما لا يقبل الخلاف فيه ولا تكون القاعده عامه والضابط مهم اعتقد المثال هذا ان نفر من الصحاره راوا الحق مع عليه ونطروق ولم يذق قد معاويه من قلوبهم ولم يذق قد معاويه من قلوبهم وان نفر راوا الحق مع معاوية بعري عندهم ما اذكى واقهر واعلم وأطهر القلم نحن يا طلاب العلم على قاعده عجيبه غريبه دائما ما نضع انفسنا في خيارين ونختار واحدا من الخيارين ولا يسعنا الخياران فلماذا اقول فلماذا نحن على هذا القاعده اذا جاء طالب العلم يقول انا لا اسمع الوعظ أنا اسمع شريطا للشيخ الالباني هذا افضل شيء لسماع الوعظ طب وهل لازم اسمع الشيخ الالباني الا تسمع الوعظ الشيخ الالباني نفسه يعد واعظ نعم يعد واعظا والله لا مقطع اسمي هذا بالشيخ الالباني واجله في كلامه من المواعظ وثانيا هو نفس الشيخ الالباني الفراحه أنه يجمع الوعظ سمعت بالذوليه هاتين يقول وان امك فلسْت انت قال انا شخصيا كنت استمع اشرفا يقصد مثل اطحان الواعظ طب هو نفسه كان يطمع ماذا الوعد والامام ابن القيم ماذا تعبده اتعبده واعظا وإن كان هو الإمام نحم اهل السنه والجماعه وحامل عقيدتهم وطاحب الحجه على ماذا على اهل البدعه والضلال الا انه الواعظ بقدر ما كان العارف فلماذا وهذه اقول اسف اف عند بعض الشباب انه صار يضيق بالخلاف ولا يدعو ماذا الخلاف ولكن لسنا على طريقه اقوام ويعذر بعضنا بعض في ما اختلفنا فيه لا ليست القاعده على اطلاقها فالتخرج عن وسطيتها وعن عدلها وليست القاعدة مرفوضه كل انما هي ماذا الوسطيه ليس الى اقوام يضيقون بالخلاف ولست الى اقوام يقبلون كل الخلاف حتى الخلاف مع الشيعة فهؤلاء على ضلال فهؤلاء الاولون مخطئون والحق ماذا ان القاعدة ماذا على وططية ماذا اهل السنه كما ضربتم لكم مثلا هل كي يحب امي ان ابغض مراتي وهل كي يحب مراتي ان ابغض امي كما جاءوا لي انس رضي الله عنه فقالوا ان نفرا يقولون لا يجتمع حب عثمان وعلي في قلوبنا يبقى لازم عشان تحب عثمان تكره ماذا علي يعني وعشان تحب علي تبغض عثمان قال لا والله لا قشكم حبوا في قلب يعني كذابون كما حكم حكومه فين في قلبي فلما يا طلب العلم ده يتعون الخلافيه للمساله تقبل مني واقبل منك خلاف على شخص خطو ان هذا الشخص الخلاف عليه ماذا مقبول ولكن برضو لا تكون القاعده ايه مطلقه فهناك اشخاص هم مثل فلا نقبل الخلاف على الشيخ ابن باز فمن يجرحه او يتكلم فيه فاعلم انه ليس يه اذا على الجده ولا نقبل الخلاف في المعتزله والخوارج والهلكه لان هؤلاء اي من جهه المقابله نحن فلا يقبل الخلاف في مثل خطط ولا يقبل الخلاف في مثل الشغله البني وهذه هي الوسطيه كيف ان هذه القاعده التي نتكلم فيها الان بهذا القفي منتظمه وان كل أصولها ماذا تتشابك وان هذه الاصول يشد بعضها بعضا والله تعالى طيب تكتفي بهذا القول ترانا وهمتثيق انت ابانش لكن بينكم يا شباب فلا تخون علي وعلى عل النظاره بينكم فرقا او لعلك تكون بانش قول رجوك لك وقم بجوارك على ورش الله سبحانه طيب دعوا